وهذه القصة في سلسلة هذه القصص النبوي التي تحكي لنا أخبار من قد سبق صادقة بالوحي من عند الله لنبيه عليه الصلاة والسلام خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون فأصابهم المطر فآووا إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم وفي رواية فقال بعضهم لبعض إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدعوا كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقال رجل منهم اللهم كان لي أبواني شيخاني كبيراني وكنت لا أغبق وهذا فعل الشرب المساء غبق وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأبي في طلب شيء يوما يعني ذهب ليحتقذا وطلب الشجر والرعي يوما فلم أرح عليهما حتى ناما أي ما رجعت إليهما إلا وقد نام والرواح هو العودة المسائية كما أن الغدو هو الذهاب الصباحي غدا في الصباح راحا رجع في المساء فلم أرح عليهما حتى نام إذن فات موعد الشرب المسائي فحربت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا ويدخل في المال طبعا العبيد ونحوهم مما يملكه الإنسان فكره أن يعطيها الزوجة والأولاد أو غيرهما فلبثت والقدح على يدي أن تظر استيقاظهما حتى برق الفجر وفي رواية فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون أن يصيحون من الجوع عند رجليا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 اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي التعلق شديد فأردتها عن نفسها فامتنعت مني في أخوف من الله رفضت الفاحشة حتى ألمت بها سنة من السنين يعني حاجة وشدة وقحب فجاءتني فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت عشرين ومئة دينار تعلمون كم هذا بالذهب أيها الأخوة والأخوات الدينار مثقال والمثقال أربع غرامات وربع مية في أربع وربع يعني قرابة نصف كيلو من الذهب نصف كيلو من الذهب فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت تحت ضغط الحاجة والإغراء حتى إذا قدرت عليها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركتها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة عنهم حتى نظروا إلى السماء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 وفيها فوائد كثيرة حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة كانوا يسيرون في الأرض ينتقلوا من مكان إلى مكان فتلبدت السماء بالغيوم وتساقط المطر بشدة فأحوجهم ذلك إلى مكان يؤويهم فدخلوا في هذا الغار ولكن مع تساقط المطر ثارت الصخور تتدحرج حتى تدحرجت صخرة من أعلى الجبل وجاءت في فم الغار وأطبقت عليه وصاروا في سجن ما مصيرهم الموت جوعا من الذي يملك منهم دفع هذه الصخرة العظيمة لا يستطيعون ولو اجتمعوا هل عندهم جوال يتصلون به مستغفين لم يكن كذلك هل يصل صراخهم مع هذا الإغلاق وهم في هذا المكان القفر البعيد عن البلد لا يصل الصراخ ما في إلا الله هنا ليس من أسباب دنيوية تتعاطى ما في شيء يفعل لا حيلة لهم ولذلك أيقنوا في هذا الموقف العصيب أن الفرج لن يأتي إلا من الله ولن ينقذهم أحد إلا الله ومن الذي يدري عن مكانهم وهم بالداخل لكن الله الذي لا تخفي عليه خافيا في الأرض ولا في السماء يعلم ذلك يعلم مكانهم ويسمع أصواتهم يعلم حاجتهم ومثلهم كمثل من حدث لهم في طائرتهم خلل وهي بين السماء والأرض تتأرجح وتطلب تهوي وتعود فمن ذا الذي ينقذهم وكذلك من زلزل الله بهم الأرض وصار كثير منهم تحت الأنقاض هذا مأسور هناك من العباد من يركب البحر فتضطرب به الأمواج ولا من معين ولا مغيث ولا أحد يسمع لداء استغاثة ولا يلتفت إلى شيء ولا يعلم بمكانهم لو كانوا مشركين يجأرون إلى الله ويطلبون المدد منه سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البرد والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم أنهم هلكوا دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين في بعض المواقف في قسم العلاية المركزة مع إفلاس الأطباء ما يوجد أصل إلا الدعاء لا ينفع إلا التوسل إلى الله التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى التوسل إلى الله بأعمال صالحة التوسل إلى الله بدعاء الصالحين لقد عمدوا إلى التوسل بالأعمال الصالحة فذكر كل واحد منهم حاول أن يتذكر ما هو أرجى عمل فعله في حياته ينجيه عند الله ما هو أخلص عمل وأصدق عمل وكلما كان واحد منهم يدعو بعمل صالح صادق كانت الصخرة تنفرج في البداية جزئيا ثم كانت في النهاية في الانفراج النهائي واحد توسل إلى الله ببره لوالده توسل الله بعمل صالح كيف لا وهذا الرجل ابتعد في طلب المرعة ولا شك أنه تعب في هذا المشوار ومع ذلك رجع وحلب وهو متعب ووجد والديه قد نام فكره أن يوقظهما وكره أن يسقي أولاده قبلهما فبقي ساهرا طيلة الليل على تعبه قائما وإناء اللبن في يده والعامل النفسي والضغط النفسي غير البدني أن صبيانه يصيحون عند قدميه وهو من بره بوالديه يكره أن يسقي أولاده قبل والديه حتى طلع الفجر وهو على هذه الحال فلا يعلم أحد غير الله المشقة التي عانا في تلك الليلة الراعي يرجع متعبا من الرعي أجهده المسير ومع ذلك يقف هذه الوقف لله صورة فريدة في بر الوالدين الثاني كان عمله صبرا عن معصية إذا كان الأول صبر على طاعة الثاني صبر عن معصية فإنه كان يحب ابنة عمه وتعلقت نفسه بها يريدها وهي تأبة حتى احتاجت إليه وجاءت خاضعة فاستغل حاجتها بالمال وبعض الناس إذا جاءته المرأة المحتاجة استعمل الإغراء المالي ليدفعها إلى الحرام لتمكنه من نفسها لكن هذه المرأة وإن قبلت في البداية لكنها لازال فيها خير فبذلت محاولات اللحظة الأخيرة فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه الآن تعلق هذا الرجل بالمرأة قديم ثم قد استسلمت له ثم قعد بين رجليها فما بقي شيء على ارتكاب الحرام وقد تعلقت النفس سابقا ولاحقا وهي الآن مستسلمة له لكن انبعثت عبارة اتق الله اتق الله كلمة كبيرة اتق الله تذكير عظيم اتق الله تفعل فعلا في نفوس من عنده إيمان ولا تفض الخاتم إلا بحقه فهذا الوطء وهذه البكارة لا يجوز أن تفض إلا بحقها وهو العقد الشرعي فلا يجوز الإنسان أن يطأ إلا بعقد زواج شرعي أو ملك يني قام عنها مع تعلق نفسي بها وترك الذهب وهنا العظمة ترك الذهب جاد به لله تصدق به على بنت عمه ذات الرحم وترك المعصية ترك الذهب وترك المعصية ترك المرغوب وأيضا تنازل عما تتعلق به نفسه من المحبوب الثالث في الحقيقة أيها الأخوة والأخوات كان أعظم الثلاثة وقد يقول بعض الناس ولماذا فنقول لأنه استأجر شخصا على فرق من أرز كما جاء في رواية ولما أنجز العمل قدم له الأجرى رفضها وذهب يعني في أحسن حالات عند بعض الناس أن يحفظ له الأجرى حتى يعود حتى إذا عاد يوم من الأيام وبعضهم يقول هو الذي تركه خلص كيف هو هو تنازل عنه هذا صاحبنا الثالث رحمه الله أخذ فرق الأرز هذا وزرعه ونماه ثم صار يثمره حتى صارت النتيجة بعد سنين طويلة واد من الإبل ومن البقر ومن الغنم وأيضا عبيد رقيق الفرق من الأرز حتى يصبح بهذه الكثرة والتنوع في الأموال واد الفرق من الأرز حتى يصبح قطيعا كبيرا من الإبل ومن البقر ومن الغنم ومن الرقيق كم يحتاج من المدة والمجهود كم سنوات طويلة جدا وتعب ويعمل في مال غيره ماذا يرجو؟ يعني نصف النتاج مثلا؟ لا هو مؤتما على مال وجعل ينميه بدون مقابل ولما أخذه أخذه صاحبه وغير مصدق يقول يا عبد الله لا تستهزئ به ثم استاقه كله ما ترك شيئا ولا حتى علمنا أنه شكره على هذا وصاحبنا كان مستغنيا عن فرق الأرز كان يمكن أن ينمي يعني في هذا الوقت الجهد ما له هو لكن أن يصرف الجهد والوقت والتعب والخبرة في تنمية مال غيره بلا شرط من الغير ولا طلب من الغير ما معنى ذلك؟ يعني رعاية حقوق الآخرين عنده بلغت مداها أعلاها ولم يكتفي بحفظ الأمانة حتى نماها لصاحبها طيلة هذه المدة فإذا كان الأول صبر ليله والثاني صبر موقفا في لحظة قاوم نفسه قام فإن الثالث صبر سنين طويلة يرعى ما لغيره بلا مقابل ولذلك كان الثالث هو السبب في الانفراج الكلي لكن أيها الأخوات هذه نماذج راقية قدمها لنا هؤلاء الثلاثة كم نحتاج لها اليوم في زمن ضاع فيه البر في زمن كثر فيه الحرام في زمن عم فيه الجحود والنكران وأكل حقوق الغير وإهمال أموال الغير والأمانات هذه خصة في الحقيقة الترسي أصولا في الأخلاق والعلاقات الاجتماعية بين الناس فيها كمالات بشرية عظيمة في البر والعفة والأمانة وهذه ثلاثة أمور بدونها يخرب المجتمع الأعمال الصالحة وقت الرخاء يا إخوان ويا أخوات مفيدة جدا للعب في وقت الشدة ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة فعلا فعلا. البار بوالديه والذي عف عن الزنا والذي أدى الحقوق مثمرة هؤلاء عند الله بمقام عظيم هذا الحديث فيه كرامات لأولياء الله هذه كرامات هذه. أن تنزاح الصخرة بدون آلات وأشخاص الله عز وجل أزاحها والله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض فإذا أمر صخرة أن تنزاح عن مكانها انزاحت بالمقدار الذي يريده سبحانه رأينا فضل بر الوالدين وقد ربك أن تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانة إحسان بالقول إحسان بالفعل وترك الإذاء بالقول وترك الإذاء بالفعل هذا من أعظم الحسنات عند الله ابن عمر رضي الله عنه شهد رجلا يمانيا يطوف بالبيت يحمل أمه وراء ظهر ويقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة الواحدة يسناد صيح رواب خالف الأدم المفرد دخل رجل مع أبيه السجن فاحتاج الأب للماء فمنعه السجام من الحطب فقام الولد إلى إناء فأدناه من المصباح إناء الماء أدناه من المصباح وظل واقفا طيلة الليل حتى الصبح لكي يكون هناك أكبر سخونة ممكنة إذا عف الإنسان عن الحرام وهذه قصة الرجل الثاني فإنه من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الله أمر وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا يكفون أنفسهم عن الحرم ثلاثة لا ترى عينهم النار وعين كفت عن محارب الله حديث حسن لغيره وأيضا فإن من فوائد هذه القصة الاهتمام بإعطاء العاملين حقوقهم وإعطاء الأجراء أجورهم بل وتنمية هذا وأداء هذه الأمانة كاملة حتى ما شارط عند الإعطاء أن يقول له اترك لي نصفه فأعطاه كل المال المنمى هذا والمثمر فاستاقه فلم يترك منه شيئا أين هذا ممن يخادع العامل في بلده ويعده ويمنيه فإذا جاء إلى مكان صاحب العمل وقطع الفيافي والقفار وباع ورهن في بلده واقترض وصارت عليه الديون وجاء رجاء أن يفي ويسدد انقلب هذا عليه وغير العقد وقال ما قلت لك وما أعطيتك وما عندي وما كذا ترضى ولا خروج نهائي الفوائد العظيمة في هذا الحديث أيها الأخوة منها مشروعية التوسل إلى الله بصالح الأعمال قلنا التوسل المشروع بأسماء الله وصفاته مثل أن تقول يا رزاق رزقني يا رحمن رحمني يا تواب تب علي ومنها التوسل بدعاء الصالحين فليس من حرج أن يطلب كما طلب الصحابة من العباس رضي الله عنه أن يتسقي لهم عند القحف ثلاثة سؤال الله عز وجل بالأعمال الصالحة اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاه وجهك فثرج عنا ما نحن فيه هذا في فضل الإخلاص أيضا وأنه ينجي من المحن والمآلك من الذي يدري عن ذلك الرجل لما قام في تلك الليلة ومن الذي يدري عن هذا الرجل لما قام من بين رجلي المرأة ومن الذي يدري عن حال هذا الذي يكدح ويتعب في تنمية مالي أجير أجير هو الآن لا ينمي مال أمير وكبير هو ينمي مال أجير أو فقير سبحان الله ما أعظم إحسان هذا الرجل لما صار وقت الإضطرار وجاء وقت الشدة كانت الأعمال الصالحة سببا في الفرج فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون يا من يجيب دعا المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم قد نام وفدك حول البيت وانتبه وأنت يا حي يا قيوم لم تنمي إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم بدعوة واحدة تتقلب الأحوال فضل الدعاء في هذه القصة العقيم يولد له واستقيم مرض مزمن يشفى والفقير المعدم يرزق والاعزب الذي بقي سنين يبحث يتزوج والحاح على الله بالدعاء وطرق أبواب السماء بالآداب يأتي بالفرج ورأينا فضل الأمانة وعظم الأمانة وإعطاء غير حقوقهم رأينا مدى تأثير الفقر والحاجة في إشاعة الفاحشة ونذر رأينا مدى تأثير الفقر والحاجة والفاقة في انتشار الرذيلة وكيف ممكن المرأة أحيانا وهي عفيفة في الأصل يعني ترضى تحت الضغط بأن تنساق في أشياء من المحرمات وهذا خطأ طبعا ولا عذر لها في ذلك تجوع الحرة ولا تأكل بثديعها لكن بعض النفوس تضعف عند النساء والمصيبة أن بعضهن تسلك مسلك الحرام لأجل إكسسوارات ترضى أن تركب مع شاب يأخذ الحرام لأجل بطاقة شحن جوال هكذا يباع العرض بهذه السهولة عندما يكون الإنسان أيها الأخوة والأخوات رصيد من عمل صالح ينفعه في وقت الشدة ومن يتقل لا يجعل له مخرجات وكانت هناك امرأة راجعة من عرس في وقت متأخر في الليل بعد الساعة الواحدة ليلا إلى عمارة تسكنها أنزلها السائق ومشى ركبت المصعد دخلت باب المصعد في العمارة وضغطت زر الدور الذي تسكن فيه فارتفع المصعد ثم توقف أصابه عطل مفاجئ حاولت مراراً في ضغط هذا الزر وفتح الباب لا فائدة تصرخ داخل مصعد محبوسة وهذا مجرى المصعد محكم من الذي يسمعها في هذه الساعة كل الناس نيام ليس معها جوال القصه قبل سنوات ماذا تفعل المراه اصلا تخاف على نفسها وفي الليل والان صار في ظلمة في المصعد محبوسة ومصعد متوقف والمصعد إذا توقف أحيانا ينطفئ النور ويتتوقف مروحة المصعد وصار الآن الجو يخنق تدريجيا وصارت المرأة في كربة شديدة فتذكرت قصة أصحاب الغار ثلاثة وهي في حال الظلمة والاختناق والكربة هذه والشدة تحاول أن تتذكر أي عمل صالح صدقت فيه مع الله وأخلصت فيه ما تذكرت شيئا إلا موقف واحد تذكرت أن جارتها في يوم من الأيام في موسم من مواسم الحج أرادت أن تذهب إلى الحج ويفي جدة فقالت لجارتها هذه التي في المصعد الآن قالت لها من قبل هل تحفظين عيالي عندك ريثما أذهب إلى الحج وأعود خمسة أيام قالت نعم عن طيب نفس وأخذت الأولاد عندها كأنهم أولادها ورعتهم وحفظتهم وقامت بالاعتناء بهم طعاما وغذاء لباسا نوما رعاية كاملة ترجو الأجر عند الله في تمكين جارتها من الذهاب لحج الفريضة والذي يمكن مسلما من حج الفرد هو شريك الله في الأجر عن طيب نفس هذا عمل عظيم فقالت هذه المرأة المحبوسة في المصعد اللهم إنه كانت لي جارة أرادت الحج وطلبت مني أن أحفظ أولادها في غيابها فحافظتهم لأجلك فإن كنت فعلت ذلك افتغاء وجه فرج عني ما أنا فيه فانطلق المصعد الله رحيم كريم لكن يبتلي بالشدة ويفرج سبحانه اللهم إن نسألك أن تفرج همومنا وتنفس كروبنا وترزقنا خشيتك في الغيب والشهادة والسر والعلانية إنك سميع مجيب إلى لقاء آخر أستوديعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته